أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أطغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء, فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد لَقَدْ ذا إِلَيْكُمْ كتابا في ذكركم أَفَلَا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركبون لا تركبوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكلكم لعلكم تسألون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 لَنَتَّخِذَنَّ لَهُ وَلَّتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إن كنا فاعلين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 آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون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 له لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامرهم يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ ير الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير كتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إنهم يتخلونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم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 حين لا يكفون عن غودهم الا ولا عن ظهورهم ولا هم منصرون بل تأتيهم بغتة فتبهدهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم منصورون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 ولا يسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالما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 الذين يخشون ربا بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا لكم مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشدا من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثير التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين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 فجعلهم جذالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا نافة يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين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 قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين وَنَجَّيْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُمُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَبَنَاتِهِمْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيَنَا لَهُمْ إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجِّنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا أَوْمَسَوْا إِنْ فَاسِقِينَ وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجرنا له فنجيناه وأهله, فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعين وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنب القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضره واتيناه اهلاً واتيناه أهله معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين واسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ولن إذنهم غاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى فنادى تغول ما تئلا إلا أنت سبحانك فاستجبنا له وانجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه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 لو كان هؤلاء آل يتبين ما وردها وكلون فيها خالدون لهم فيها, زفير وهم فيها لا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها وهم في اشتغت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أولا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 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أَنْتُمْ مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وَإِنْ أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.